الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اما بعد طبعا في الحلقات الماضية تقريبا يعني بدأنا بصورة البقرة ثم الأمفال لنزولها بعد البقرة بعد صورة البقرة ثم عدنا لآل عمران يعني صورة البقرة السنة الأولى من الهجرة صورة الأمفال السنة الثانية من الهجرة سورة العمران السنة الثالثة من الهجرة هذا من حيث الجملة السنة الرابعة والخامسة او قبل الخندق هناك سورة الصف والحشر ذكرناهما تحدثنا عنهما ما يخص بين نظير والصف لاسباب نزول وترجيح انها في السنة الثالثة والحشر كذلك في السنة الرابعة اجماعا وقبل الأحزاب قبل الخندق عندنا صورة صورة المنافقون في المريسيع المريسيع هي قبل الخندق على الراجح فلذلك سأدخلها هنا طبعا غير هذه الصور نزلت يعني ما بين السنة الأولى من الهجرة إلى الخندق إلى غزوة الخندق في العام الخامس الهجري لم يكن فقط أربع صور لكن هذه الظاهرة التي فيها أحداث نستدل بها يقينا، وإلا هناك صور مدنية تحتاج إلى بحث متى نزلت لأن أصحاب ترتيب النزول مختلفين متى نزلت هذه هل نزلت قبل أم بعد وما أشبه ذلك صورة المنافقون لأن لها ذكر للكلمة التي صدرت من مشهورة أنها قيل أنه قالها عبد الله بن أبي يخرجنا لعزونا الأذل فبسببها قدمناها على صورة الأحزاب، فسنستعرضها. طبعا هذا الحدث الذي ذكر وإلا فالمنافقون صورة المنافقون ذكرت أصناف المنافقين ليس صنف عبد الله بن ابي فقط أصناف أخرى قدمته وإنما هكذا اسلوب القرآن انه يذكر يذكر فئات يذكر فئات مختلفة في في الصورة على أي حال. أولاً المنافقون من نفق نفق من النفق يعني بمعنى لهم اتصال مثل النفق لهم اتصال بهؤلاء وهؤلاء المنافق هكذا له اتصال بالمشركين وله اتصال ويظهر عندما يكون مع المشركين يظهر أنه معهم مخلص وعندما يكون عند المسلمين يظهر أنه معهم على أي حال مثل أن أي نفاق لا يمكن أن يكون المنافق في مكانين في وقت واحد وإنما يظهر هنا ويظهر هنا يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد وإنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد وإن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 كأنها كثر كثر النفاق نتيجة انتصار قريش في أحد في معركة أحد لا بد أن يكثر المشككون وأنه لو أطاعونا لو أطاعنا النبي لو كذا لو كذا يبدأون يعني يظهرون الحرص وهذا فلذلك لا بد من من من فضحهم أو لا بد من بيانهم بأنهم في صورة الصف بأنهم يقولون ما لا يفعلون وهنا إذا جاءك المنافقون قالوا هنا في سر أيضا لماذا لم يقل إذا جاءك المنافقون يقولون كذا لماذا قالوا الفعل ماضي هذا يحتاج بيان قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله هذا قول منهم قول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم لا يعتقدون أنك رسول الله اتخذوا ايمانهم جنة كانوا يحلفون أتباع إلى اليوم المتأثرين يعني إلى اليوم تجد ناس يكثرون من الحلف هذا فيهم نفاق يحلفون على الكذب وهم يعلمون أو يحلفون على ما لا يعلمون والحلف الحلف عظيم كان المنافق يشعر بضعف حج حجته و... فيؤكد بالحلف حتى يمضي, يمضي كلمته ويمضي حجته وعلى أيها اتخذوا أيمانهم جنة جنة حماية ساترا فصدوا عن سبيل الله يعني نتيجة حلفهم نتيجة قسمهم نتيجة أيمانهم صدقهم بعض المسلمين فصدوا عن سبيل الله بهذا هذه مهمة لأن لهم مشروع المنافقون هذا القسم من المنافقين ربما هناك قسم آخر أو أقسام أخرى ستأتي ليس قسم واحد من المنافقين كما قلنا هناك قسم آمن ثم كفروا وهذا هو هنا ذكرهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وهناك قسم من المنافقين لم يسلم أصلا لم يؤمن أصلا حتى يكفر وإنما أظهر الإسلام وابطن الكفر فهذا التعريف غائب عنا هذا القسم الأول من المنافقين من المسؤول عن تغييبه عنا وإظهار أن المنافق من طبيعته أنه لا يؤمن لم يؤمن أبدا هذا المسؤول والتراث المسؤول هي التفاسير وهي الروايات وهي الأحاديث وهي المواعظ وهي التوجيه السياسي العام لذلك قتلت الفلسفة الإسلامية في مهدها بمعنى التساؤل فلسفة مجموعة تساؤلات بحث عن الحقيقة يقول الفلسفة أولها الدهشة وآخرها العناء في البحث عن الحقيقة تمام؟ فلذلك نعم نعيد هنا نقول اتخذوا القسم الأول من المنافقين الذي ذكره الله عز وجل يشهدون ويحلفون أنه رسول الله يحلفون بأنهم مؤمنون ويصدقهم الذين يظنون مثل ما صدق آدم إبليس عندما وقاسمهم إني لكما لمن الناصحين صدقه فالرجل الصالح قد يصدق عندما يسمع والله ما اردت إلا خيرا والله إنني مؤمن والله والله لما يكثر من هذا طبعا احيانا قد يستلزم الحلف لكن الاكثار منه و... وإعطاؤه في غير مكانه لا ينبغي اتخذوا ايمانهم جنة هؤلاء كانوا المنافقين كانت أيمانهم لهم هدف الصد عن سبيل الله الله له سبيل واحد الصد عنه إلى سبل أخرى إلى سبل أخرى قيادات أخرى إلى اليهود والسماع منهم إلى أهل الكتاب يعني منهم من اليهود طبعا إلى الزعامات إلى كذا تشتيت القضية تشتيت الطاعة فلذلك لا نستغرب تأكيد الله عز وجل على طاعة الرسول الله أطاع يعني التأكيد على طاعة الله والرسول هذه التأكيدات ليست لو كانوا مطيعين في عهدهم كفى أمر واحد لكن تكرار التأكيد وذكر المعصية وما أشبه ذلك يدل على أن هناك حراك قوي داخل الجماعة المسلمة ونزاع هذا أخمدته الرواية التاريخية والأحاديث والروايات وما أشبه ذلك إذا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هناك رابط لو تتتبعون في القرآن ساء ما كانوا يعملون ستجدون خصائص هذه الطائفة هذه الجماعة أحسب الذين يمكرون السيئات أن يسبق يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون ساء ما يعملون ساء ما كانوا يحكمون ساء ما كانوا يعملون هناك شعاع في القرآن الكريم ما يسمى الشعاع يعني إن وجدت لفظا مثلا الذين في قلوبهم مرضون تتبعه في القرآن جميعا ستجد ستجد صفات لفئة معينة صفات هؤلاء صفات ال الذين يسارعون في الكفر صفات المنافقين صفات المؤمنين صفات الصادقين صفات الخاشعين تجد هناك صفات مشتركة تعرفك على ميزات هذه هذه الفئة فلذلك افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ذلك بأنهم آمنوا طبعا هنا فإنهم ساء ما كانوا يعملون ماذا كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون هم لم يؤمنوا الإيمان الخالص الإيمان التقليدي أو الإيمان لمصلحة الإيمان كذا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نعم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني واضح إنهم, من ال... أنهم قيادات مؤثرة واضح هنا أنهم قيادات مؤثرة سواء من الأنصار أو من المهاجرين طبعا اسميا ارتبطوا بهذا أو هذا ف عندما يقولون تسمع لقولهم لهم فصاحة لهم حجج ولذلك قد يضلون غيرهم يعني بهذا المكانة الاجتماعية والفصاحة و قد يكون لهم آثار بالتأكيد يعني أقصد أن المنافقين عندما يدمهم الله عز وجل لم يكونوا منافقين بلهاء من العامة لابد أن تكون لهم مكان ما عندهم حالة استقطابية وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحتنا عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون طبعا نمشي قليلا نسرع وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون هذا الاستكبار عن رسول الله ذكرنا أن... أن الكبر هو علة العلل يعني هو معصية إبليس الأولى ولا بد أن يتحمس إبليس لمعصيته الأولى ويبثها في الصالحين والطالحين ما أمكنه إلى ذلك سبيلا لا ينجو إلا المخلصين الذين يحاولون أن يتنبهوا لهذا الكبر ليس فقط الكبر العنصري قد يكون كبر قبلي كبر مذهبي كبر اجتماعي كبر مكان اجتماعيه الكبر يتعدد لذلك ننتبه من هذا يعني على حال نواصل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين طبعا هنا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندي رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون طبعا هذا المعنى الض يعني فهمهم الظاهري لا يفقهون الأسرار الله في خلقه. عن بعد الفاصل نكمل في صورة المنافقون بإذن الله. موقع الشيخ حسن غرحن المالكي www المالكي. بسم الله طبعا قبل الفاصل ذكرنا بأن عن المنافقين يقول الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندي رسول الله حتى ينفضوا ولله خزاء السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هذا يمارس إلى اليوم يعني بمعنى بعض المغرورين بالدنيا يظن أنك أنه عندما تضيق على أحد فإنك بهذا تسهم في إرضاء الله عز وجل وأنك تحقق رضا الله فهؤلاء المنافقين لا يفقهون هذا يعني لا يعرفون أسرار الله في خلقه وأنه يبتليهم بالخير والشر وأن الناجحين من الفقراء في الاختبار أكثر من الناجحين من الأغنياء فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وهذا خطأ إنما هو ابتلاه وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنني وهذا خطأ إنما ابتلاه فهو يبتلا في حالة الاعطاء وفي حالة المنع فهؤلاء المنافقين لا يفقهون هم يظنون أنك أن يعني لا تعطوا من عند رسول الله يظهر أن الذين عند رسول الله الذين أمر كانوا فقراء والآية للفقراء المهاجرين تشهد لهذا فلذلك يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني خلوهم يتخففوا خلو يتخففوا حتى نصبح نحن لنا الصدارة ولنا الكلمة ولنا المشورة ولنا الهيمنة وهم لا يفقهون بأن الله عز وجل قادر له, عنده يعني له خزائن السماوة والأرض معنى سطح يعني معنى ضعيف فكذلك من أتباعهم اليوم أو من من المتأثرين بهم من يكرر من يكرر نفس نفس المقولة يضيق على فلان يفصل فلان يمنع فلان يضيق على وهكذا هذه النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع العطاء حتى عن المنافقين حتى هذا الذي قال يخرجن الأعز منها الأذل لأن الرزق لله عز وجل والحساب آخر هذه الدنيا مسكينة هذه وملة على أي حال يقول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل هذه مشهورة أنها في عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذه قيل أنه قالها في اختصام المهاجرين والأنصار وهذا سبب إرادنا لصورة المنافقين في المريسيع قبل, قبل الخندق قبل الأحزاب أنهم تخاصموا على هذا في البخاري في مسلم مشهور الرواية تخاصموا علماء في المريسيع فقال المهاجرون يا المهاجرين وقال الانصار يا الانصار فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنه فقال عبد الله بن ابي وهو زعيم الخزرج وكان زعيم الأنصار قاطبة أوقل كاثرونا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ثم بعد ذلك معروف ان طبعا عُوتِبَ وذم على هذا المقولة لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستتبه ولم يجبره على هذا من حرية الاعتقاد حرية الحرية في القرآن لم يجبره ولم يستتبه ولم يسجنه ولم يقتله ولم يطلق منه زوجته ولم يمنع من التزويج من بناته ولم يمنعه العطاء هذه فلذلك عندي بعض الطرائف عندما قلت أن المطهدين في العالم العربي من من المسلمين ليتهم ليت ليتهم يعطون حقوق المنافقين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ف وانا يعني اقصد بهذا انه احيانا التعصب المذهبي قد يحرم المسلم المحق المسلم الصادق في اسلامه قد يحرمه من بعض الحقوق ف حتى لو كان منافقا كان يجب ان يحصل على حقوق المنافقين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على نزول مستوى الحقوق من عهد النبي يعني بدأ العنت يأتي واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم راح رسول الله توفي توفى الله عز وجل لا بد أن يأتي العنت قليلا فقليلا أو تدرجا حتى وصلنا وصلت المذاهب الإسلامية إلى تشريعات هذه التشريعات الوضعية تؤدي أو تشرع للظلم المذهبي باسم الإسلام وهذا من الكذب على الله ورسوله ومن أظلم ممن افترع على الله كذبا ومن يقرأ كتب العقائد يجد العجب يجب قتل من قال كذا تضرب عنقه من لا ضربت عنقه وهكذا هذا كلمة استتاب يستتاب يستتاب ليست في الشرع أصلا هذا عبد الله بن أبي لم يستتبه النبي نصحوه أبا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون ماذا تم؟ أبدا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لي يغفر الله لهم ممتاز هذه العقوبة اخرويه لا يجوز يعني محاولة الاستيلاء على إن صح التعبير على على مهام ما أستطيع اسميها مهام الله في الأرض او اسميها خصوصيات او اعمال الله الله هو سيفصل بينهم يوم القيامة يعني ابقوا لله ابقوا له اعمال استغفر الله العظيم يعني يعني بعض هؤلاء المتعصبين كانهم يريدون ان يستولوا على يحكمون في الدنيا وخلاص وما ما في فصل يوم القيامه هم سيفصلون وادخلوا الناس النار والجنه وقت فلذلك لابد ان يبقى لابد الله الله اعطانا فقط قتل القاتل وقاطع الطريق والباغي والعقوبة القاذف وهكذا لكنه احتفظ بمعاقبة المتكبر ومعاقبة المنافق ومعاقبة المستهزئ ومعاقبة كل هؤلاء الذين استهزئوا مثلا في تبوك قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم تمام؟ أين الاستتابه أين تطبيق زوجاتهم منهم؟ أين منعهم العطاء؟ أين قتلهم؟ أين سجنهم؟ ما في؟ وهذا مسألة حرية الاعتقاد حرية التدين حرية الاعتقاد مسألة مقدسه في القرآن الكريم وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يعرض تطبيقها وإن كانوا قد احتالوا في الأحاديث ونسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل بعض, بعض الناس لردتهم وإنما قتلهم لجنايتهم كعبد الله بن خطل وهذا يحتاج إلى تفصيل آخر لكن المقصود هنا ندرس حرية الحرية المتوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من سورة المنافقين أنهم قالوا واستهزأوا وقالوا كلمة وكذلك في سورة التوبة هناك كفر قالوه في حق الله ورسوله وآياته واستهزاء ومع ذلك أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبهم لأن العقوبة يجب أن نضبط أنفسنا على العقوبة الإلهية لا نضع من عندنا قوانين وضعية كأننا نستكمل بها النقص في القرآن والسنة هذا غير صح هذا ما يجوز هناك عندنا مثل في بني مالك في الجنوب من زاد على الله نقص يعني إذا أردت أن تشرع تزيد على أحكام الله والله عز وجل ليست هذه الدنيا ليست نهاية المطاف والحساب الآخر ويفصل بينهم في مكان آخر أنت فقط شرع الله عقوبات للجنايات للقاتل لقاطع الطريق للسارق وهكذا لم يشرعن للكبر مع أن الكبر من أعظم الذنوب لم يشرعن له عقوبه في الدنيا الكذب لم يشرعن له عقوبه تمام طبعا مسألة الحقوق نعم يعني رجل كذب على شخص أو زور على شخص هذه مسائل جنائية ايضا هذه العقوبات تقدر ليس فيها حد محدود أما أن أن تشرعن حقوقا وأقصد عقوبات وتزعم أن هذا في رضا الله فهذا من قصر نظرك بأن الدنيا هي نهاية المطاف كأننا إذ لم نلحق كل, كل مجرم ونعاقبه كأن الله لن يعاقبه يوم القيامة فعلى يتحال إذن آه يقولون لإن إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل طبعا المقصود بل أذل المهاجري والأعز الأنصار هذا إذا, صدق إذا صدقت الرواية بأنه عبد الله بن أبيه قد يكون يعني يقولون هنا بالجمع قد تكون فرقة من, من الأنصار ذكروا هذا وعبد الله بن ابي على أي حال هل يقصد بالأذل هنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد المهاجرين لأن الخصومة كانت بين المهاجرين والأنصار ولم تكن بين الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام لكن قريش غالباً والسلطة القرشية والتراث القرشية يريد تحميل عبد الله بن أبى أحياناً ما لم يحتمل، ف... يعني يشدون عليه كثيراً في مقابل الاعتذار البارد عن كفار قريش أو عن أبي عامر الفاسق صاحب مسجد الضرار أو إهمال ذكره هذه تلاحظ نحن لا ندافع عن عبد الله بن أبى لكن في في الوقت نفسه لا نقبل تحميله كل نفاق كل نفاق ومراض وكذا كل فوق عبد الله بن أبي طبعا وقد شهد بيعة الرضوان وطلب من النبي أن يغسل أن, أن يصلي عليه وهكذا بحاجة أن يعاد النظر طبعا أكبر منافق في الذاكر الوجدانية هو عبد الله بن أبي لكن في الحقيقة ليس عبد الله بن أبي أكبر منافق هو أبو عامر الفاسق زعيم الاوس الذي حضر بنفسه والذي تحدى النبي بأنه يعرف التوراة والإنجيل والحنيفية السمحة أعلم بها من النبي وحضر بنفسه في أحد وعمل له مسجد الضرار وكان حليفاً لأبي سفيان وله اتصال بالروم ومات عنده راقل المفترض هذا صاحب مسجد الضرار أن نتعرف عليه أكثر لأنه انفصل بخمسين من الأوس وشهد بهم أحد وشهد الخندق أيضاً و يوم حنين هرب إلى الروم وبنى له مسجد الضرار فهذا رجل معاند المقصود هنا نحن نأخذ الشرع من النص نص القرآن أولا وما تيقن صحته من النص الحديث فقط أما البقية إذا لم لا يجوز الأخذ منهم الشرع حتى لو كانوا الصحابة ولو كانوا بدريين اي حال وهذه يعني هذا من أكبر ما ما, ما نبه الله عليه في القرآن ومع ذلك لا فائدة بقيت عبادة البشر بقيت اتباع الناس بقيت رغم كل هذا يقرأ المسلمون القرآن من أوله إلى آخره وكله تقريبا أو معظم نهي في هذا, في هذا الأمر لكنهم سكار لا يرون شيئا لأن تفعيل الحس يحتاج إلى وقت على يتحال في الحلقات القادمة لنا تتبع لهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي بالمقطع